صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر طلبة العلم معاشر حملة العلم معاشر المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإن من فضل الله سبحانه وتعالى ومنته ومن نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن وفقنا الله سبحانه وتعالى أن جعلنا الله عز وجل من أهل الإسلام وأن وفقنا الله سبحانه وتعالى وأن جعلنا الله سبحانه وتعالى من أهل السنة والأثر وفقنا الله سبحانه وتعالى على الاستقامة على طاعة الله وعلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى فالحمد لله الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله الحمد لله على نعمة السنة والاستقامة لله سبحانه وتعالى وقد ثبت وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك عند أبي داود وعند غيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس فأشكر الأخوة القائمين على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأشكر الأخوة القائمين على تعليم الناس وعلى دعوة الناس إلى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة ومنهم أخي وزميلي وصديقي الشيخ أسامة بالمهر كذلك أخي وزميلي وصديقي الشيخ قمر زين الدين كذلك أخي وصديقي وزميلي الشيخ رويفع كذلك أشكر أخانا في الله سبحانه وتعالى الشيخ لقمان كذلك أشكر الأخوة الذين كانوا معنا في هذه السفرة في حلنا وترحالنا ومنهم أخي عبد الملك وأخي يزيد بعدل وكل الأخوة الأكارم الأفاضل الأحبة فنشكرهم وندعو لهم بظهر الغيب وندعو الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم على الإسلام والسنة وأن يكونوا من أهل السنة إلى أن يلقوا أن يلقوا الله سبحانه وتعالى ستكون هذه الكلمة بإذن الله سبحانه وتعالى في أسباب النصر من سورة العصر هذه السورة أعني سورة العصر قد قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله سبحانه وتعالى على خلقه حجة إلا هذه الصورة لكفتهم فإن الله سبحانه وتعالى قد أنزل الحجج على العباد والله عز وجل قد أنزل الحجج الكثيرة على العباد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أنفسنا كذلك حجة على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق هو المدبر هو الملك سبحانه وتعالى ولكن الشافعي, رحم ولكن الشافعي رحمه الله يقول لو ما انزل الله سبحانه وتعالى على خلقه حجة عليهم إلا هذه الصورة لكفتهم فهذه الصورة قد ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أن الناس كلهم في خسران وقبل أن يذكر ذلك الله سبحانه وتعالى أقسم بالعصري فقال والعصري والواو حرف قسم وحروف القسم ثلاث الواو والباء والتاء والتاء لا تدخل إلا على لفظ الجلالة الله تالله وأما الواو فإنه, فإنه تدخل على كل أسماء الله سبحانه وتعالى وكل ما يقسم به قال والعصر والمقصود بالعصر في هذه الصورة على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله أي الدهر والزمان الذي يتقلب فيه الإنسان وإلا قد اختلف المفسرون في معنى العصر في هذه الصورة فمنهم من قال إن المقصود بالعصر صورة إن المقصود بالعصر صلاة العصر لما في صلاة العصر من فضل وأهمية وأهمية وعظيم أجر عند الله سبحانه وتعالى من حافظ على البردين دخل الجنة من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله فقال بعض أهل العلم لهذه الأحاديث النبوية عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وكذلك ما جاء في الآيات القرآنية بالمحافظة على صلاة الوسق على الصلاة الوسطى قالوا إن المقصود بالعصر في هذه الصورة أي صلاة العصر وهذا قول القول الثاني قالوا إن المقصود بالعصر هنا أي زمن المقصود به زمن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لشرفه شرف زمنه فهو خير القرون كما ثبت وخير الناس قرني كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وبعض الناس وبعض أهل العلم هم الأكثر وهو الصحيح من أقوال أهل العلم أنهم قالوا إن المقصود بالعصر هنا هو الدهر والزمان بإطلاق وسبب اقسام النبي صلى الله عليه وسلم وسبب اقسام الله سبحانه وتعالى بالعصر في هذه الصورة أي بالدهر لأنه سيتكلم عن حال الناس في هذا الدهر سبب اقسام الله سبحانه وتعالى بالعصر الذي هو الدهر لأنه سيتكلم عن أحوال الخلق في هذا الدهر وما هو أحوال الخلق في هذا الدهر ذهب قال والعصر والله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته وأما أنت يا عبد الله يا مخلوق فلا يجوز لك أن تقسم إلا بالله سبحانه وتعالى فلا يقول النقائل والذمة أو بالأمانة أو بالنبي والنبي والكعبة فإن هذه الحلوف وهذا القسم كله حلف وقسم بغير الله سبحانه وتعالى بل الواجب على المؤمن والواجب على الموفق وعلى أهل التوحيد وعلى أهل الإسلام أن لا يحلفوا إلا بالله سبحانه وتعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ليس منا من حلف بغير الله قال أهل العلم رحمهم الله أي ليس على هذين الواجب وليس على طريقتنا الواجبة من حلف بغير الله عز وجل فالحلف بغير الله من الشرك الاصغر كذلك قد قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك من حلف بغير الله فقد كفر أو حديث حسن حسنه العلامة الألبانй رحمه الله عز وجل فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن الحلف بغير الله شرك أن حلف بأن الحلف بغير الله تنديد. كذلك ما ثبت عند ابن حبان وعند النسائي وعند غيره أن رجلا أن رجلاً يهودياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له نعم القوم أنتم إلا أنكم تنددون نعم القوم أنتم إلا أنكم تنددون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اليهودي وما هذا التنديد؟ فقال اليهودي إنكم إذا حلفتم قلتم والكعبة، وقلتم ما شاء الله ومحمد، فهذا اليهودي على يهوديته وعلى عدم إسلامه علم أن الحلف بالكعبة تنديدا، وأن الحلف بالكعبة شركا، وبعض أبناء المسلمين بالكثير من أبناء المسلمين يحلفون بالكعبة. ويحلفون بالنبي ويحلفون بالملائكة ويحلفون بالقمر والشمس ويحلفون ب... بالمخلوقات بصفة عامة وهذا من الشرك الأصغر عياذا بالله وأما إذا اعتقد أن هذه المخلوقات أشد تعظيما من الله سبحانه وتعالى أو هي من المعظمات أشد تعظيما من الله فإنه قد وقع والعياذ بالله في الشرك الأكبر فالمسألة خطيرة أن تعيش في صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وفي بر للوالدين ولكن والعياذ بالله تقع في الشرك الأكبر فإن الشرك الأكبر كما قرر علماء الإسلام هو كالحدث في الطهارة الشرك الأكبر كالحدث في الطهارة فالذي يكون متوضئا ثم يحدث فإن وضوءه باطل، كذلك الذي يكون على إسلام ثم يشرك بالله شركا أكبر، فإنه والعيادة بالله قد أبطل إسلامه إلا أن يتوب قبل قبل أن يموت. فالمؤمن الصادق، المؤمن الذي يريد وجه الله، والذي يريد وجه الله واليوم الآخر، الواجب عليه أن يكون من أهل التوحيد أن يكون من أهل العقيدة الصحيحة السليمة ويبتعد عن كل ما يعكر هذه العقيدة الصحيحة السليمة من النواقض ومن النواقص وهذا ما سوف نكمله بإذن الله سبحانه وتعالى بعد ترجمة أخي وصديقي وزميلي الشيخ سامة جزاهم الله خيرا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 Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi waala alihi wa sallam tasliman kathirah ama bagt. Ma'ashir al-ikhwa, segenap ikhwah sekalian, segenap para penuntut ilmu dan kepada segenap kaum muslimin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh menjadi salah satu dari keutamaan Allah yang begitu besar kepada kita. Menjadi salah satu dari kenikmatan Allah yang berlimpah ruah kepada kita adalah ketika Allah memberikan taufiknya kepada kita, menjadikan kita dari kalangan kaum muslimin, menjadikan kita Termasuk dari kenikmatan terbesar yang Allah berikan. Allah berikan taufik kepada kita. Untuk dijadikannya kita termasuk dari ahlu sunnah. Ahlul athar. Yang berjalan dengan tuntunan sunnah dan riwayat-riwayat dari para ulama salaf. Orang-orang yang beristiqamah. Dan dijadikan kita orang yang taat kepadanya. Maka Alhamdulillah... Alhamdulillah atas segala kenikmatan Islam yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah atas kenikmatan sunnah, kenikmatan istiqamah yang Allah berikan taufik itu untuk kita. Di dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Abu Daud dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan La yashkurullaha man la nas. Sungguh tidaklah bersyukur kepada Allah Seseorang yang tidak bersyukur kepada orang lain Dari situ, aku banyak berterima kasih Banyak bersyukur kepada segenap ikhwah Yang banyak membantu untuk terlaksananya acara dakwah Banyak membantu dan punya andil dalam pengajaran agama yang benar ini kepada segenap umat yang ada Aku banyak berterima kasih Kepada segenap panitia Dalam acara daurah-daurah semacam ini Utamanya Yang bersamaku dari kalangan para masyayikh Ahlu sunnah Demikian pula Beberapa asatidah ahlu sunnah Yang banyak membantu Untuk terlaksananya acara ini dengan baik Ustaz Qamar, Ustaz Ruhaifi Dan para asatidah yang lainnya Aku mendoakan untuk mereka segala kebaikan Dan aku bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Aku memohon kepada Allah Agar selalu menjadikan mereka dari ahlu sunnah Orang-orang yang istiqamah dan taat kepadanya Adapun tema kita di sore ini adalah tentang surat Al-Asr di mana surat Al-Asr ini telah disebutkan oleh Imam Ash-Shafi'i rahimahullahu taala seandainya saja Allah tidak menurunkan hujjah kepada hambanya kecuali surat ini wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa salihat wa tawasau bilhaqqi wa tawasau sabr Kata Imam Syafi'i, niscaya itu telah cukup bagi mereka Kita ketahui bahawa hujah-hujah Allah yang Allah turunkan kepada hambanya begitu sangat banyak Baik itu di dalam Al-Quran, baik itu di dalam Sunnah, bahkan pada diri kita Yang semua itu menunjukkan bahawa hanya Allah lah pencipta satu-satunya yang mengatur dan menentukan satu-satunya Bahwa hanya dia yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Namun Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan Apa yang telah beliau sebutkan tadi Bahwa seandainya saja Tidak Allah turunkan hujjah kepada hambanya Kecuali surat ini Pastilah itu sudah mencukupi bagi mereka Di dalam surat ini Allah bersumpah Dengan al-asr Yaitu masa bahawa manusia semuanya ada dalam kerugian Allah sebutkan sumpahnya Di dalam ayat ini dengan huruf waw wal asr Yang waw ini merupakan salah satu dari huruf-huruf sumpah Dalam bahasa Arab Kita ketahui dalam bahasa Arab Sumpah itu bisa dengan huruf waw Atau ba atau ta Dan yang membedakan bahawa ta tidaklah masuk kecuali kepada lafzul jalalah hanya disebutkan tallahi adapun waw dan ba bisa kepada yang lainnya adapun al-asr itu sendiri yang masyhur dan ma'ruf dari banyak para ulama yang menafsirkan adalah waktu dan zaman masa di mana kita manusia hidup padanya ada pula sebagian ulama yang menafsirkan al-asr di sini yang dikehendaki adalah salat asar Hal itu karena mereka sebutkan karena keutamaannya yang begitu besar Begitu pentingnya Dan pahala yang besar yang dijanjikan Bagi orang yang melaksanakan dan menjaganya Begitu pula ancaman besar Bagi yang meninggalkannya Di dalam hadis, Rasulullah SAW sebutkan Man hafadha'alal bardain dakhalal jannah Barang siapa yang menjaga salat di dua waktu ini dia akan masuk surga yaitu salat Asar dan Subuh. Demikian pula Rasulullah sebutkan, "Man taraka salatal Asr, habat faqat habaita amalu." Barang siapa yang meninggalkan salat Asar, maka telah gugur amal perbuatannya. Demikian para ulama sebutkan bahwa salat Asar yang dimaksud di dalam ayat ini karena kedudukannya ada juga sebagian para ulama yang menyebutkan bahwa yang dikehendaki dengan asar di sini adalah zaman zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau diutus oleh Allah. Hal ini sesuai dengan apa yang Rasulullah Sallam sebutkan, Khairul Qurunikarni, Tummaladinaelunaum Tummaladinaelunaum. Sebaik-baik masa adalah masaku masa generasi yang aku hidup padanya kemudian yang selanjutnya kemudian yang selanjutnya namun yang maruf dan itu yang insya Allah lebih kuat dari penjelasan para ulama bahwa al asr yang dimaksud di dalam ayat adalah waktu zaman di mana kita hidup padanya secara mutlak waktu secara mutlak adapun mengapa Allah bersumpah dengan waktu ini masa sebabnya adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala berbicara di dalam ayat ini tentang keberadaan manusia kondisi manusia yang menjadi makhluk Allah bagaimana mereka hidup di ruang masa ini Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam ayat ini dengan masa dan Allah boleh baginya Bersumpah dengan segala sesuatu yang Allah kehendaki dari makhluknya. Adapun kita manusia, kita makhluk Allah, kita hambanya yang beriman dan bertauhid kepadanya. Tidak dibenarkan, bahkan diharamkan untuk bersumpah dengan selain nama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu sumpah dengan Nabi sehingga mengatakan demi Nabi. Ataupun sumpah dengan amanat, demi amanat, ataupun sumpah dengan makhluk-makhluk yang lain, demi langit dan bumi dan demi-demi yang lainnya. Yang wajib bagi setiap mukmin, yang wajib bagi setiap orang yang bertauhid kepada Allah untuk tidak bersumpah kecuali dengan nama Allah semata. Di dalam hadis Rasulullah mengancam, "Laisa minna man halafa bi ghairillah." Bukan termasuk dari kami. Yang bersumpah dengan selain nama Allah Para ulama jelaskan yang dimaksud di dalam ayat ini Artinya dia bukan termasuk dari ajaran kami yang wajib Tidak mengikuti ajaran kami yang wajib Maka bersumpah dengan selain nama Allah Adalah syirkul di mana dalam hadis lain Rasulullah pun telah sebutkan Man halafa bi ghairillah Fakat asyarak Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah Maka dia telah musyrik Di dalam Sunan Nasai dan juga Ibnu Hibban Seorang Yahudi Datang kepada Rasulullah SAW Menyampaikan Kalian kaum muslimin Adalah orang-orang yang mulia Kalian adalah orang-orang yang terhormat Kalau saja kalian tidak Menyekutukan Allah SWT Maka Maka Si Yahudi ini ditanya oleh Rasulullah Apa yang kau kehendaki dengan mempersekutukan Allah SWT Yahudi ini menjawab karena kalian ketika bersumpah Dan ini di awal Islam Ketika kalian bersumpah Kalian katakan Demi Ka'bah Dan kalau kalian berkata Kalian katakan Jika Allah kehendaki Dan jika dikehendaki oleh Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis ini, Kita memahami betapa seorang Yahudi, Seorang yang kafir, Memahami dan tahu, Bahawa bersumpah dengan selain nama Allah adalah musyrik, Adalah perkara haram, Ironisnya, Justru sebagian muslimin, Justru dari sebagian muslimin, Bersumpah dengan selain nama Allah Maka dengan itu dia telah terjerumus di dalam syirkul asgar Adapun Jika dengan bersumpah dengan selain nama Allah Diikuti dengan keyakinan Bahawa yang dia sebutkan dalam sumpahnya Dia anggap lebih agung dari Allah Dia yakini lebih mulia dari Allah lebih tinggi Maka dengan itu dia telah terjatuh dalam syirkul akbar. Wal syirkul akbar. Para ulama jelaskan. Kedudukannya seperti perkara hadat. Dalam perkara toharah. Dalam masalah bersuci. Sebagaimana seseorang jika telah berhadat. Maka batal dengannya. Bersucinya. Batal dengannya wuduknya. Maka demikian pula syirkul akbar wal'iyadzu billah karnanya batal keislaman seseorang dan telah rusak gugur keislamannya jika dia belum bertaubat kepada Allah membenahinya sebelum kematiannya maka yang wajib atas setiap muslim untuk dia selalu bertauhid kepada Allah tauhid yang benar tauhid yang suci yang diinginkan darinya sebagaimana diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kewajiban dia untuk menjauhkan diri dari segala yang mencoreng tauhidnya menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari segala ucapan, keyakinan atau perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai kemurnian tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Qadzatarna حكم الحلف بغير الله وذكرنا أن حكم الحلف بغير الله أن من حلف بغير الله سبحانه وتعالى معتقدا أن هذا المحلوف هو في التعظيم كتعظيم الله ومساو في التعظيم كتعظيم الله أو أن هذا المحلوف به معظم أعظم من تعظيم الله سبحانه وتعالى فإن هذا الشرك هو الشرك الأكبر لكن لو كان الحلف بغير الله في نوع تعظيم لكن دون تعظيم الله وفي منزل أدنى أو أقل فإن هذا من الشرك الأصغر ولكن المسلم يحذر من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر لذلك قال الله سبحانه وتعالى إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم من أعظم أعظم للقلوب ومن أعظم المواعظ للأرواح ومن أعظم المواعظ للناس الموعظة بالتوحيد والموعظة بالعقيدة الصحيحة فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في وصايا لقمان أنه قال لابنه يا بني لا تشرك بالله وقبل ذلك قال إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله فدل من هذا الحديث فدل من هذه الآية على أن الموعظة بالتوحيد والموعظة بالعقيدة الصحيحة من أعظم بل هو أعظم المواعظ فإن الذي لا يتعظ بالعقيدة ولا يتعظ بكتاب الله ولا يتعظ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتعظ بالآيات القرآنية ولا يتعظ بالأحاديث, ولا يتعظ بالأحاديث النبوية والله كما قال السلف رحمهم الله لو استكى جبلان أمامه لم اتعظه لو جبلان استكى أمامه فإنه لا يتعظ لأن ليس في قلبه تعظيم لله سبحانه وتعالى ليس في قلبه تعظيم لنصوص الوحيين من الكتاب والسنة آية من كتاب الله سورة من كتاب الله حديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فأهل الإسلام الواجب علينا جميعا أن نكون من المعظمين لكتاب الله أن نكون من المعظمين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذلك الله سبحانه وتعالى قد أمر بالاعتصام قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوه واعتصموا بحبل الله وهذا أمر والأمر يدل على الوجوب كما هو مذهب الأصوليين المحققين أنهم قالوا إن الأمر يدل على الوجوب والله سبحانه وتعالى قد أمر في هذه الآية قال واعتصموا بحبل الله واختلف المفسرون رحمهم الله عز وجل في المراد بحبل فمنهم من قال إن المراد بحبله القرآن ومنهم من قال إن المراد إن المراد بحبله السنة ومنهم من قال إن المراد بحبله الإخلاص ومنهم من قال إن المراد بحبله الإسلام ولكن هذا عند أهل العلم والإيمان من قبيل اختلاف التنوع لاختلاف اختلاف فحبل الله هو القرآن وحبل الله هو السنة وحبل الله هو الإخلاص وحبل الله هو الإسلام فهذا من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد والواقع في الشرك يجب على من رآه أو سمع يقع في الشرك أن ينكر عليه هذا الوقوع لأن الشرك أعظم المعاصي إن الشرك لظلم عظيم فأقبح القبائح وأسوأ الذنوب والسيئات الشرك بالله سبحانه وتعالى وفي المقابل أعدل العدل وأحسن الحسنات التوحيد لذلك سأل أبو ذر رضي الله عنه ورضاه نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ألا إله إلا الله أحسن ألا إله إلا الله من الحسنات فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله أحسن الحسنات فالتوحيد هو أحسن الحسنات لا معبود بحق إلا الله التوحيد هو أفضل القربات لا معبود بحق إلا الله لذلك لما كما جاء في البخاري وعند غيره لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحلف بأبيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لا تحلفوا بآبائكم وفي رواية بأمهاتكم ولا الأندات لا تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصبت وهذا هو المنهج النبوي أن من رؤية على غير التوحيد رؤية يطوف حول القبور يتعبد عند القبور يدعو أصحاب القبور يدعو المقبورين يذبح عند أصحاب القبور ويقدم النذور لأصحاب القبور أو لغيرهم من المخلوقين والمخلوقات من الأشجار والأحجار يجب على من عظم الله سبحانه وتعالى، ويجب على من كان موحدا أن يقول لهذا الشخص اتق الله، اخش الله، أين مخ أين خشية الله سبحانه وتعالى؟ لأن الله سبحانه وتعالى إنما خلقنا لغاية واحدة، ألا وهي العبادة لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالله سبحانه وتعالى ما خلقنا في هذه الدنيا سبهللا والله سبحانه وتعالى ما خلقنا في هذه الدنيا كخلق البهائم نأكل ونشرب ونجامع لا والله إنما خلقنا الله سبحانه وتعالى للقيام بعبودية الله سبحانه وتعالى للقيام بشرع الله عز وجل للقيام بالعبادة لله سبحانه وتعالى لذلك قال عبد الله بن عباس حبر وبحر هذه الأمة رضي الله تعالى عنه وارضاه قال كل آية في كتاب الله سبحانه وتعالى اعبد الله اي وحد الله كل آية في كتاب الله سبحانه وتعالى عبد الله أي وحيد الله في هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هو هو أي لوحيدون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى الناس في أماكن اجتماعاتهم ويأتي إلى الناس في المواسم ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أي قولوا لا إله إلا الله اعتقادا قولوا لا إله إلا الله عملا قولوا لا إله إلا الله قولا أن يطابق العمل القول قولوا لا إله إلا الله وما معنى لا إله إلا الله ما معنى لا إله إلا الله هل معنى لا إله إلا الله لا خالق لا قادر على الاختراع وعلى الخلق إلا الله لا والله فإن المشركين كانوا يعلمون أن الله هو الخالق فإن المشركين كانوا يعلمون أن الله هو ال الذي بيده الملك ولكن كانوا يخالفون في توحيد الإلهية ذلك قالوا أجعل الآلهة إلهاً واحدا إن هذا لشيء عجاب أجعل الآلهة إلهاً واحدا إن هذا لشيء عجاب يتعجبون من دعوة التوحيد يتعجبون من دعوة العقيدة الصحيحة كما هو حال كثير من أهل الأهواء والبدع في زماننا لما يتعجبون من داعية التوحيد لما يدعو إلى لا إله إلا الله كما هو حال أهل الشرك فالذي يتعجب من دعاة الحق من دعاة السنة من دعاة الخير من دعاة البر من دعاة التقوى وهم يدعون الى التوحيد ويدعون الى تحقيق التوحيد ويدعون الناس من ان يحذروا من نواقض الاسلام من الشرك من السحر من كل نواقض الاسلام ويدعون الناس كذلك الى ترك النواقص لان التوحيد ضده نواقض تبطل التوحيد وتبطل الاسلام إلا أن يكون قد تاب قبل موته وهناك في المقابل نواقص تضعف التوحيد ويكون التوحيد ضعيف فأهل السنة ودعاة الحق يدعون الناس إلى الحق أهل السنة ودعاة الحق يدعون الحق والخلق يدعون الناس والخلق إلى الحق يدعونهم إلى التوحيد الذي هو أول واجب على العبد أول واجب على العبيد كما ثبت ذلك في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن فقال له يا معاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحد الله فدل من ذلك على أن شهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد لا معبود بحق إلا الله فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس قولوا لا إله إلا الله لا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ومعنى الفلاح حيازة خير الدنيا والآخرة فمن كان موحدا ولو وجد منه معاصي فانه ان عذب في النار فإنما آله إلى الجنة فالتوحيد فضله عظيم والتوحيد مناقبه كثيرة فالواجب على أهل الإسلام أن يكونوا من أهل التوحيد وأن يكونوا من أهل العقيدة الصحيحة فإن التوحيد والعقيدة الصحيحة هي التي تنجي العبد يوم, يوم القيامة قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا في هذه الآية قسم الله سبحانه وتعالى الخلق إلى قسمين القسم الأول الخاسرون إن الإنسان لفي خسر الغارقون الضالون الهالكون القسم الثاني إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهذه الصفات هي هي صفات النصر على الأعداء هذه الصفات وهي صفات النصر على الشيطان هذه الصفات هي صفات النصر على المنافقين هذه الصفات هي صفات النصر على الكفار والمشركين هذه الصفات هي صفات النصر على النفس فالعبد المسلم يجاهد الشيطان مجاهد عظيمة وأقسام الجهاد على أربعة أقسام القسم الأول أن يجاهد شيطانه القسم الثاني أن يجاهد نفسه القسم الثالث أن يجاهد المنافقين القسم الرابع أن يجاهد الكافرين والمشركين فالمسلم في هذا الجهاد من وقت أن يستيقظ من نومه لصلاة الفجر هو في جهاد مع الشياطين في جهاد مع نفسه في القيام إلى هذه العبادة العظيمة والقيام إلى هذه الطاعة الكبيرة فمن أخذ بهذه الأسباب وبهذه الصفات أتي صفات الناجين أن في هذه الآية قسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى قسمين هلك وناجين أما الهلكة فهم الخاسرون هم الذين قد فقدوا هذه الصفات الأربع وأنبى الناجون والذين هم قد أخذوا بأسباب النصر على أنفسهم وعلى الشياطين وعلى المنافقين وعلى أعداء الله بصفة عامة فهم الذين قد أخذوا بهذه الصفات الأربع وكل الناس في خسران وكل الناس في هلاك وكل الناس في تناقض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فأنت يا عبد الله بين طريقين وهديناه النجدين يقول الله سبحانه وتعالى وهديناه النجدين يعني طريق الخير وطريق الشر يعني طريق الخير وطريق الشر فلست أنت مجبور على طريق الشر بل أنت مخير كما قال رب العزة والجلال وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر إما أن تكون مع الخاسرين عياذا بالله أو تكون مع الناجين الذين أخذوا بأسباب النصر والفلاح والنجاح والفوز وهي أربعة صفات وأربعة أسباب أول هذه الصفات العلم هو العلم النافع المبني على الإيمان بالله سبحانه وتعالى المبني على العقيدة الصحيحة السليمة المبني على التوحيد هذا هو العلم النافع الذي يرجو كل مسلم أن يكون من أصحاب العلم النافع علم الكتاب والسنة علم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورضاهم هذا هو العلم الحقيقي وقد قال ابن القيم رحمه الله عز وجل في النونية العلم معرفة العلم معرفة الهدى بدليله ماذاك والتقليد يستوياني وقال ابن سعدي رحمه الله عز وجل في منهج السالكين في أول كتابه في الفقه العلم معرفة الحق بدليله فهذا هو العلم النافع أن يعلم العبد وأن يعلم المسلم الكتاب والسنة أن يعلم قول أبي بكر قول عمر قول عثمان قول علي قول سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورضاهم وأن يعلم الحق بدليله بالأدلة التفصيلية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف والقياس وباقي الأدلة التفصيلية عند أهل السنة والجماعة هذا هو العلم النافع علم العقيدة علم النافع بل هو من أنفع العلوم علم الفقه علم النافع علم الحديث علم النافع علم, علم التفسير الذي هو تفسير كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود علم النافع علم أصول الفقه علم القواعد الفقهية كل ذلك من العلوم النافع التي ينتفع بها الناس وأما العلوم التي هي الضارة كعلم الفلسفة وعلم الكلام وعلم السحر السحر وعلم النجوم والكهانة والعرافين فإن هذه كلها والعياذ بالله من علوم الضارة التي تضر بالعبد وتضر العبد في عقيدته وفي إسلامه وفي طريقته لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد من علم لا ينفع وهذا هو الواجب على العبد أن يستعيد بالله سبحانه وتعالى من علم لا ينفع فإن بعض الناس يتعلم علم السحر علم السحر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلوات ربي وسلامه عليه والذي أنزل على محمد صلوات ربي وسلامه عليه هو القرآن الذي جاء فيه تكفير الساحر فهذا الذي أتى ساحرا أو أتى كاهنا أو تعرافا فصدقه وأخذ منه وتعلم على يديه عياذا بالله فإنه العياذ بالله قد كفر بما أنزل على محمد فالعبد المسلم يحرص على دينه ويحرص على عقيدته كما أنه يحرص على ثوبه أن يصاب بشيء من الأوساخ ولو نقطة واحدة كذلك يحرص على قلبه وعلى عقيدته أن يصاب بالأوساخ والقاذورات وقد قال الله سبحانه وتعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فالعبد يكون قلبه مقبل على الله سبحانه وتعالى ويكون قلبه مقبلا على طاعة الله ثم يعصي ويعصي ويعصي ويعصي, ويعصي ويكبر ويكبر العصيان في قلبه حتى يصبح قلبه وقد أصبح عليه الران عياذا بالله قد تغطى قلبه فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه كالكوز مجخيا الكوز يعني الكوب المجخى المقلوب فإذا صببت فيه الماء فإن الماء لا يستقر في هذا الكوب أو في هذا الكوب فالواجب علينا أحبة في الله أن نأخذ بأسباب النصر ومن ذلك العلم النافع كذلك من أسباب النصر أيضا العمل الصالح والعلم إذا لم يكن بعمل صالح فإن هذا من العلم الذي لا ينفع ولم ينتفع الإنسان من علمه فإنه يكون والعياذ بالله في النهار سيئة وفي الليل جيفة نائم لا قيام ولا, ولا ركوع ولا مداخرة للعلم فإن هذا لم يتعلم من علمه ولم يعمل بعلمه ذلك الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كرهه المشركون وقال وكفى بالله شهيدا أيضا في آية أخرى هو الذي أرسل رسوله بالهدى النبي صلى الله عليه وسلم ارسل بالتوحيد وارسل بالهدى الذي هو العلم النافع واعظم العلم النافع التوحيد إلى الله التوحيد والعقيدة الصحيحة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق هو, هو العمل الصالح هو العمل الصالح والعمل الصالح لابد له من شرطين الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن العبد مخلصا لله في صلاته في صيامه في تعليمه في تدريسه في دعوته إلى الله عز وجل فإنه لم يكن لم لم لم يكن لعمله الصلاح ولم يتقبل الله منه العمل بلا من أسلم وجهه لله هو محسن فهذه هو الإخلاص كذلك المتابعة لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أن يكون متابعا لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما ثبت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد كما هو رواية الصحيحين وعند البخاري من عمل وعند مسلم من عمل عملا ليس على أمرنا فهو رد فالمسلم يقيم طاعته ويقيم عبادته على الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال سفيان الثوري رحمه الله كما روى ذلك الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد إن استطعت أن تحك رأسك إلا بأثر ففعل إن استطعت أن تحك رأسك إلا بأثر ففعل أي حتى حكت الرأس إن استطعت أن لا تكون هذه الحكة إلا على هيئة وصفة أثرية ففعل ذلك فكيف بنا وقد تركنا كثيرا من الفرائض وقد تركنا كثيرا من الآداب والسنن وقد وقد اقترفنا كثيرا من المحرمات ومن المنكرات ومن المخالفات فالواجب علينا جميعا أحبة في الله أن نكون من عباد الله الصالحين فكما قال بعض السلف فكم في الدنيا من مسرور فرح وهو قد كتب عند الله سبحانه وتعالى من وقود النار كم في الدنيا من مسرور فرح وهو قد كتب عند الله سبحانه وتعالى من وقود النار كم في هذه الدنيا من هو مسرور يضحك وهو يمزح هو فرح هو يأكل هو يشرب هو يقوم هو يذهب وهو والعياذ بالله قد كتب عند الله سبحانه وتعالى من وقود النار فالمؤمن يحذر حتى وإن عصى الله سبحانه وتعالى حتى وإن وقع منه السيئة والذنب بعد الذنب يعلم أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم بعباده فيرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويعمل صالحا ليعيش في هذه الحياة الدنيا حياة طيبة ويكون يوم القيامة في حياة طيبة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أصحاب الجنة ومن أصحاب فردوس الأعلى كذلك الصفة الثالثة وتواصوا بالحق تواصوا بالحق تواصوا بالحق الواجب وتواصوا بالحق بالحق المستحب والتواصي بالحق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الدعوة إلى العقيدة الدعوة إلى الفرائض والدعوة إلى الواجبات والنهي عن المنكرات والمخالفات والسيئات والذنوب فإذا كان العبد كذلك فإنه سيؤذى في سبيل الله سبحانه وتعالى وسيؤذى في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى ذلك كانت الصفة الرابعة من صفات أهل النصر ومن أسباب المنصورين أن يكون صابرا محتسبا للأجر عند الله سبحانه وتعالى فإن الصبر على الأذى في ذات الله عز وجل طريقة الأنبياء والمرسلين والصالحين وطريقة أولياء الله سبحانه وتعالى فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل على ظهره وهو ساجد في بجوار الكعبة قد جعل عليه سل الجسور صلوات ربي وسلامه عليه وهذا وهذا كله أذية لرسول الله فأشرف مكان ألا وهو بجوار الكعبة في المجل الحرام وعلى أشرف الهيئات التي هي هيئة السجود لله سبحانه وتعالى وعلى أشرف خلقي خلق الله سبحانه وتعالى الذي هو رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ويجعل المشركون سنة الجزور على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ويتآمر المشركون على قتله صلوات ربي وسلامه عليه كما ثبت عند الحاكم أن فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها دخلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخلت إلى أبيها وقالت إن القوم عند الحجر يتآمرون على قتلك إن القوم عند الحجر يتآمرون على على قتلك وهي تبكي رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنه تبكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن المشركين أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بني ائتني بوضوء فصلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في جهاده كسرت رباعيته وشج رأسه صلوات ربي وسلامه عليه كل ذلك لإيصال الدعوة والصبر على الدعوة إلى الناس فلول الله ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن أهل, أهل هذه البلاد أهل إندولوسيا على هذا الخير وعلى هذا الإسلام وعلى هذا البر الذين هم فيه ولولا الله ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصل الخير إلى الينا ولا إلى من قبلنا ولا إلى من قبل قبلنا وصل الخير كذلك إلى من بعدنا إلى قيام الساعة فرسول الله صلى الله عليه وسلم كالصبر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وقد صبر في تبليغ لسالات الله سبحانه وتعالى فقد طرد من الطائف ورمي بالحجارة واستهزأ به النساء والصبيان ومع ذلك صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان, كان يذهب إلى, إلى الناس ويقول من يأويني من ينصرني ليبلغ رسالات الله فهذا هو الواجب على الداعية أن يكون مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوته وإن أصابه شيء فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة قد أصابه ما أصابه وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرم أن نكون من أنصار دينه وأن نكون من أنصار سنته صلى الله عليه وسلم وأن نكون من, من المنصورين في الدنيا والآخرة وأن نكون من أهل النصر دنيا وأخرى وأن نكون من عباد الله الصالحين الذين تعلموا العلم النافع وعملوا به فإننا إذا كنا كذلك فإننا بإذن الله سبحانه وتعالى سننصر اللهم أصلحنا وأصلح حال المسلمين اللهم أصلحنا وأصلح حال المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Demikianlah telah kita sebutkan bahawa bersumpah dengan selain nama Allah adalah kemusyrikan Sebagaimana telah kita sampaikan bahwasanya Jika dia menganggap yang dia sebutkan dalam sumpahnya lebih agung, lebih mulia dari Allah Maka itu sungguh adalah kemusyrikan yang besar Namun jika dia tetap menganggap Allah yang lebih agung, Allah yang jauh lebih mulia tetapi dia bersumpah dengan selain nama Allah Maka dia terjatuh dalam syirkul asgar Dengan demikian Kemusyrikan merupakan dosa yang sangat besar Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran Wa idqala luqmanul ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah Inna syirka la zulmun azim dan ingatlah ketika Luqman mengatakan kepada anaknya Sedang menyampaikan maw'idah kepadanya Wahai anakku jangan engkau musyrik kepada Allah Karena kemusyrikan adalah dosa yang sangat besar Kedoliman yang sangat besar Maka ayat ini mengajarkan kepada kita Bahawa maw'idah kepada tauhid adalah maw'idah yang paling utama Menyampaikan maw'idah kepada orang lain di dalam dakwah hendaknya diutamakan mauidzah dalam mengajarkan tauhid dan mengingatkan tauhid kepada mereka karena ayat menyebutkan wa ith qala luqmanun li ibnhi wa ya luqman menyampaikan nasihat ini kepada anaknya sebagai bentuk mauidzah maka ayat jelas menyatakan bahwa mauidzah dengan tauhid adalah mauidzah yang paling agung mauidzah yang paling utama dengannya barang siapa yang tidak bisa diingatkan tidak berguna mau'idho tauhid kepadanya tidak berguna mau'idho sunnah untuknya maka sungguh dia menjadi orang yang sangat merugi para ulama salaf menyebutkan orang yang tidak cukup menerima mau'idho tauhid di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah maka tidak akan pernah cukup mendapatkan ma'idah yang lain walaupun dua gunung dihancurkan di hadapannya maka seorang muslim wajib baginya untuk mau dan mudah dinasehati diberi ma'idah dengan Al-Quran dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah sebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala dan berpeganglah kalian dengan tali Allah semuanya dan jangan kalian berpecah belah ayat ini menyebutkan dengan perintah wa'tasimu berpegang teguhlah kalian dan perintah hukum asalnya adalah wajib adapun tali Allah Para ulama salaf ada yang menafsirkannya dengan Al-Quran Ada pula yang menafsirkannya dengan Sunnah Ada juga yang menafsirkan dengan keikhlasan Ada pula yang menafsirkan dengan Islam Dan semua itu benar adanya tidak berbeda Satu dengan yang lain Maka tali Allah adalah Al-Quran Tali Allah adalah Sunnah Tali Allah adalah ikhlas Tali Allah adalah Islam Orang yang terjatuh di dalam kemusyrikan bagi yang lain yang mendapati itu kewajibannya untuk menasehatinya mengingkarinya karena kemusyrikan adalah kezoliman yang paling besar dosa yang paling buruk kemaksiatan yang paling nesta dan paling hina berarti di balik itu pula menjelaskan kepada kita bahwa Tauhid adalah kebaikan yang paling baik adalah kebaikan dan kema'rufan yang paling ma'ruf Sebagaimana Abu Dhar bertanya kepada Rasulullah SAW. A la ilaha ilallah ahsanul hazanat. Wahai Rasulullah apakah la ilaha ilallah adalah kebaikan yang paling baik? Maka Rasulullah katakan kepadanya. La ilaha ilallah ahsanul hazanat. Sungguh la ilaha ilallah adalah kebaikan yang paling terbaik. Di Bukhari. Ketika Rasulullah SAW mendengar seseorang bersumpah dengan nama bapaknya demi bapakku, maka Rasulullah pun menasehati dia, menyampaikan maudzoh kepadanya, لا تخلفوا بأبائكم و أممها Jangan kalian bersumpah dengan nama bapak kalian atau ibu kalian. من هلا فَالْيَهْلِفْ بِالَّا أُولِيَاسْمُوت. Barangsiapa ingin bersumpah hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah atau hendaklah dia diam. Maka wajib bagi setiap muslim untuk menjauh dari segala bentuk kemusyrikan dengan berbagai bentuknya siapapun yang beribadah kepada selain Allah mengagungkan dan memuliakan, mengkultuskan sesuatu menyembah, memohon, berdoa kepada selain Allah di kuburan-kuburan orang saleh. Di pepohonan yang dianggap keramat. Di bebatuan dan tempat-tempat yang lain. Yang wajib mereka untuk diberi ma'idah. Dengan tauhid ini dan dinasehati tentang besarnya dosa kemusyrikan. Hal ini pula karena Allah menciptakan kita hanya untuk ibadah kepadanya, sebagaimana dalam firman-Nya wa makalaktul jinawal insa ilalil abdun tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Allah tidak menciptakan kita sia-sia di dunia ini. Allah pula tidak menciptakan kita layaknya binatang hanya makan minum dan kemudian berhubungan dengan istrinya. Tetapi untuk tujuan besar kita diciptakan Untuk ibadah Untuk bertauhid kepadanya Sebagaimana Ibn Abbas tafsirkan ayat ini Beliau katakan Di, di dalam Al-Quran Setiap ayat yang menyebutkan U'budullah Ibadahlah, sembahlah Allah Maka maknanya adalah wahidullah Bertauhidlah kepada Allah Dengan demikian Ayat ketika menyebutkan ilalliyah abudun kecuali untuk mereka ibadah kepadaku maknanya berarti kecuali agar mereka bertauhid kepadaku Rasulullah SAW dalam hidup beliau penuh dengan jihad dan perjuangan bagaimana beliau mendatangi tempat-tempat perkumpulan kaum Quraisy. Di mausim-mausim perkumpulan mereka Beliau sampaikan kepada mereka Wahai manusia sekalian Katakan oleh kalian La ilaha illallah Dengan itu kalian akan bahagia dan menang Makna la ilaha illallah Bukan berarti tidak ada pencipta selain Allah Bukan pula berarti maknanya Tidak ada yang kuasa untuk mengadakan sesuatu kecuali Allah Karena yang demikian Sebatas keyakinan ini Orang-orang kafir pun musyrik mengakuinya Sebagaimana Allah sebutkan Pernyataan mereka Aja'alal a'lihatta ilahan Wahidah inna hadhala shi'un ujar Apakah Muhammad ini Hendak menjadikan sesembahan yang banyak Menjadi sesembahan yang satu Yaitu Allah semata Sungguh itu ajaran yang sangat aneh Mereka menganggap aneh Merasa mengingkarinya Ketika diajak kepada Tauhid Dan seperti itu Keberadaan Kaum musyrikin di zaman kita Ahlul batil dan ahlul bid'ah Yang merasa aneh Merasa asing dan mengingkari Seruan kepada tauhid Menolak Dan memerangi orang-orang yang menyeru dan mendakwakan tauhid ini Menyerukan tauhid Menyerukan kepada sunnah Mengajarkan kepada umatnya Perkara-perkara yang bisa merusak keislamannya <tuh> Hal itu mereka anggap suatu ajaran yang aneh maka ahlu sunnah tetaplah harus berdakwah kepada orang kepada al-haq kepada kebenaran yaitu tauhid karena dia kewajiban yang paling utama dan paling pertama atas manusia semua. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas, ketika Rasulullah SAW utus Mu'ad ke Yaman, maka Rasulullah siasatkan kepadanya, wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi orang-orang ahlul kitab, maka jadikan yang pertama, yang pertama engkau dakwakan kepada mereka adalah Tauhid untuk mereka bersyahadat la ilaha illallah. Rasulullah SAW sendiri. Teruslah mendakwakan Tauhid ini kepada umat manusia. Katakan oleh kalian la ilaha illallah. Dengan itu kalian akan bahagia. Tuflihu. Falah maknanya ketika seseorang mendapat segala kebaikan di dunia dan di akhiratnya. Di dunia segala arti kebahagiaan hidup. Segala ketentraman itu akan dia dapati di dunia. Adapun di akhirat dengan Tauhid pula dia tidak akan dikekalkan di neraka. Dia pasti akan dikeluarkan karena jika ada dosa-dosa yang ada padanya dan dikehendaki oleh Allah untuk disiksa di dalam neraka Tapi setelah itu pasti dia akan dikeluarkan dan pada akhirnya dia pun akan dimasukkan ke dalam surga Di dalam ayat ini surat Al-Asr Allah subhanahu wa ta'ala membagi manusia menjadi dua Kelompok yang pertama kelompok yang merugi mereka adalah orang-orang binasa Orang-orang yang sungguh dalam kerugian besar Kelompok yang kedua Adalah orang-orang yang selamat dari kerugian itu Orang-orang yang bahagia Dan mendapat pertolongan Allah Yaitu yang beriman dan beramal saleh. Mereka saling mewasiatkan kebenaran Dan saling mewasiatkan kesabaran Ada pada mereka Sifat-sifat yang karenanya Mereka diberi pertolongan oleh Allah Diberi kemenangan atas musuh-musuhnya Karena manusia Selalu saja menghadapi musuhnya Dari kalangan syaitan Dari kalangan orang-orang kafir Dari kalangan munafikin Bahkan musuh pada dirinya sendiri Maka seorang yang bertauhid Wajib baginya untuk Mujahada Untuk memerangi Dan mengeluarkan segala upayanya Untuk memerangi syaitannya Dan segala musuhnya Dengan jihad yang sesungguh-sungguhnya Jihad kita diajari di dalam syariat ini Dari awal kita bangun dari tidur kita Untuk berjihad melawan syaitan Dengan berdoa Mengucapkan ajaran-ajaran mulia Doa-doa zikir yang dibaca ketika kita bangun dari tidur kita Demikian pula Di dalam surat ini Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan kelompok lain Orang-orang yang merugi Orang-orang yang mereka itu Sungguh binasa di dunia dan di akhiratnya Wal'iyadubillah Ada Adapun orang-orang yang selamat Ada pada mereka kriteria Sifat-sifat keselamatan Yang karenanya mereka akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam ayat ini Serupa dengan maknanya Telah Allah sebutkan di dalam ayat lain Wahadainahun najedain dan telah kami tunjukkan kepada manusia itu dua jalan yaitu jalan kebaikan dan jalan kejelekan maka manusia bukan makhluk yang dipaksa oleh Allah yang menciptakannya tetapi dia diberi pilihan punya pilihan punya kehendak imma dia mencari jalan kebaikan baginya atau dia menempuh jalan kemaksiatan dan dosa adapun beberapa sebab kriteria yang dengannya orang akan selamat dan diberi kemenangan dari seluruh musuhnya. Sifat yang pertama adalah ilmu. Yaitu ilmu yang bermanfaat. Iman kepada Allah. Ilmu akidah yang benar. Ilmu tauhid. Yang dengannya setiap muslim. Berharap dan berusaha untuk menjadi orang-orangnya. Yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim. Demikian pula. al -si rahimahullahu ta'ala. Adalah apa yang dikenali mengenali kebenaran, mengenali Al-Haq dengan dalilnya, dengan Firman Allah, sabda Rasulullah SAW dan penjelasan dari para Sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqidah merupakan ilmu yang paling bermanfaat. Tauhid ini merupakan ilmu yang paling utama Demikian pula ilmu-ilmu syariat yang lainnya Ilmu fiqh, ilmu tafsir Bagaimana seorang memahami ayat-ayat Allah dengan tafsir yang benar Ilmu usul fiqh, qawait fiqhiyah, ilmu hadith dan ilmu-ilmu syariat yang lainnya Adapun ilmu yang memadhorotkan, ilmu yang berbahaya Yang merusak seperti ilmu filsafat, ilmu kalam Ilmu Nujum, ilmu sihir dan perdukunan, semua ini hanya merugikan manusia, merugikan dan merusak agamanya, merusak akidahnya Oleh sebab itu Rasulullah berlindung diri kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, yang salah satunya adalah sihir dan perdukunan. Di dalam hadis Rasulullah sebutkan, Man ataka hinan fasodakau hubimayakul fakot kafaribimauunzila ala Muhammad. Barangsiapa mendatangi dukun, dan dia percaya dia benarkan apa yang diucapkannya maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan kepada Rasul telah dia kufuri yang diturunkan kepada Rasul adalah Quranul Karim yang di dalam Quran Allah sebutkan kafirnya orang yang melakukan sihir dan perdukunan dan diharamkan hal itu maka setiap Muslim hendaknya benar-benar menjaga keselamatan agamanya. Keselamatan akidahnya Sebagaimana dia menjaga dan berusaha men, Selalu menjaga kesucian pakaiannya Dia tidak ingin ada noda sedikit pun Walaupun itu satu titik menempel di pakaiannya Jika itu pakaiannya terlebih seharusnya agamanya Akidahnya, tauhidnya Jangan sampai ada yang merusak dan mencorengnya Allah sebutkan Kalabalro naalaku lebih maka nuyak sibun sekali-kali tidak justru ditutupkan noda-noda hitam di kalbu mereka karena perbuatan mereka sendiri kemaksiatan hanya menggelapkan hati menghitamkan kalbu seseorang bahkan terus menerus hingga tertutup hitam kelam kalbunya karena kemaksiatan itu. Jika telah tertutup, maka keberadaan kolbu itu seperti cangkir yang terbalik dan tertutup. Rasulullah sebutkan, tidak akan bisa mengenal yang ma'ruf, mencintai dan memperjuangkannya. Tidak akan bisa pula mengingkari yang mungkar, membenci dan memusuhinya. Perkara yang kedua, sifat yang kedua dari keselamatan orang-orang yang bahagia adalah amalan. Amalan saleh, mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Ilmu jika tidak diamalkan tidak akan bermanfaat bagi orangnya. Di dalam Quran Allah sebutkan, "Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu alad walau karihal musyriqun." Dialah mengutus rasulnya dengan huda yaitu ditafsirkan dengan ilmu yang bermanfaat, wa dinul dan agama yang benar dan ditafsirkan itu dengan amalan yang saleh. Ilmu yang paling bermanfaat, ilmu yang paling agung adalah ilmu tauhid. Dinul haq adalah amalan saleh dan amalan saleh tidak akan diterima kecuali Ketika terpenuhi padanya dua syarat mutlak. Yaitu ikhlas. Hanya untuk Allah semata tidak dia inginkan yang lainnya. Yang kedua adalah mutabaah. Sesuai amalan itu dengan tuntunan dan ajaran Rasulnya. Sebagaimana dalam hadith Aisyah Rasulullah sebutkan. Man fi Barang siapa yang mengadang-adang dalam agama ini. Tanpa bimbingan ajaran dari kami. Maka itu tertolak kepadanya. Disebutkan oleh Sufiana Thauri dalam riwayat. Imam Khatib Al-Baghdadi dalam Talih Baghdad, Sufian sebutkan, Jika engkau bisa tidak menggaruk kepalamu, kecuali dengan sunnah, kecuali dengan asar, maka lakukannya. Artinya, jika ada dan kamu ketahui ilmunya, bagaimana cara menggaruk kepala, bagaimana Rasul ajarkan menggaruk, meng melakukan itu di kepalamu. Jika itu ada dan kamu ketahui, lakukanlah, walaupun itu hanya sekedar menggaruk kepala. Jika itu hanya perkara menggaruk kepala. Sufyan ingatkan. Jika ada sunnahnya. Amalkan sunnah itu. Bagaimana justru. Ironisnya kita melihat pada diri kita. Pada banyak kaum muslimin. Saudara-saudara kita. Justru mereka telah meninggalkan. Banyak ajaran-ajaran pokok yang besar. Di dalam sunnah. Banyak yang mereka tinggalkan. Tuntunan Rasul mereka. Banyak mereka terjatuh dalam kemaksiatan. Pelanggaran. Yang menyalai tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama salaf sebutkan betapa banyak di dunia ini orang yang bahagia, orang yang tampak senang, tapi ternyata di akhirat dia termasuk orang yang dicatat oleh Allah termasuk yang akan disiksa di api neraka. Naudzubillah mindalik. Maka seorang mukmin selalu waspada, selalu berhati-hati untuk tidak terjatuh dalam segala bentuk kemaksiatan dan dosa kalaupun dia terjatuh kalaupun dia terpreset di dalam kemaksiatan, segera bertobat segeralah berbenah diri karena dia tahu Allah maha pengampun maha penyayang dan penerima tobat sifat yang ketiga adalah mewasiatkan kepada kebenaran wajib maupun yang mustahab yang disunahkan yaitu mendakwakan kebenaran ini mendakwakan Tauhid dengan dalil-dalilnya ajarkan itu kepada umat manusia ajarkan Perintah-perintah Allah kepada mereka Dan ajak mereka Ingatkan mereka untuk meninggalkan segala kemungkaran Yang diharungkan dan dilarang oleh Allah SWT Di dalam dakwah Jika itu yang dia sampaikan Beramar ma'ruf dan berdahi mungkar Pastilah dia akan diganggu Pasti dia akan disakiti Tetapi bersabarlah Karena itu merupakan sifat orang-orang yang selamat pula menjadi sifat yang keempat adalah kesabaran dengan mengharap pahalanya di sisi Allah Subhanahuwataala itu jalan para Nabi itu jalan para orang-orang saleh Rasulullah sendiri Nabi kita bagaimana ketika di Mekah dalam keadaan beliau sujud bahkan di depan Ka'bah di tempat termulia dalam posisi termulia pula ketika sujud kaum musyrikin meletakkan ari-ari dari onta yang baru melahirkan di punggung beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi beliau bersabar, beliau tetap teguh menyampaikan dakwah ini kepada umat manusia. Demikian pula, kufar, musyrikin, melakukan makar untuk membunuh Rasulullah. SAW, sebagaimana Fatimah sampaikan kepada Rasul dalam keadaan beliau menangis, menyampaikan kepada Rasul sebagai ayahnya. Bahawa musyrikin telah melakukan makar, bersepakat untuk membunuhmu. Rasulullah SAW menenangkan putrinya, Rodi Allahu Anha. Beliau minta air huduk, kemudian beliau salat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di berang Uhud pula. Bagaimana Rasulullah ketika berjuang hingga beliau terkena anak panah, tanggal dan pecah. Beberapa gigi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam semua ini adalah kesabaran beliau di dalam berjihad. memperjuangkan agama Allah dan dalam berdakwah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan karena Allah, kemudian perjuangan dan dakwah Rasul Sallam kita pun yang di Indonesia ini dan di berbagai belahan dunia tidak akan pernah mengenal Islam, tidak akan pernah mengenal kebaikan, tidak akan pernah kita mengetahui. Ilmu dan amalan yang soleh. Demikian jihad Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pula diusir dari Taif, dilempari batu dan ditertawakan, diperoloh-oloh oleh kaum wanita dan anak-anak kecil. Tetaplah beliau bersabar dan tidak semua itu membuat beliau patah semangat, tidak membuat beliau meninggalkan dakwah ini. Sungguh beliau tetap menyampaikan kepada manusia bagaimana untuk mereka mau melindungi Rasul mengawal dakwah beliau untuk menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada beliau maka dengan ini siapapun seorang dai setiap muslim yang menyampaikan dakwah yang mengajarkan ilmu mengajarkan amal saleh, jika dia diganggu jika dia disakiti jika dia menghadapi kendala mungkin bahkan musibah akan menimpa dia Sungguh toladannya, bahkan toladan terbaiknya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat beliau dan biografinya akan menjadikan ringan segala cobaan yang kita hadapi. Aku memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan kita semua. Termasuk orang-orang yang bersabar Orang-orang yang dan kepada Rasul Alaihi Wasallam, Orang-orang yang mendapat taufik Untuk berilmu yang bermanfaat Dan beramal soleh dengannya Aku memohon kepada Allah Untuk membenahi kondisi kita Keberadaan kita Keadaan kita semua Dan keadaan kaum muslimin yang lain Amin Wa salallahu ala nabi Muhammad Wa jazakumullahu khairan Wa jazallah Shaykhana Usama ibn Saud al-Amri Khairal jazak الاما تفضل به علينا واحسن الله اليه وبارك له في علمه وعمره وصلى الله على نبينا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم